مجينا رسولا منهم يأتوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وعزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيز مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمن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 الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم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 الله خير الرازقين